أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ن ن اصحاب الجنه هم الفائزون لا لَرَا يَنْتَهُ فاشيام متضاد من خشية الله وتلك امثال نورمها هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله, هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يشركون. سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله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 ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم